وَدُسِرَ في الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ وَلَتَعْلُنَّ عُلُوًّا كَبِيرًا فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ أُولَاهُمَا بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَّنَا بِعَذَابٍ عَظِيمٍ بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَّنَا أُولِي بَأْسٍ شديد كان وعدا مفعولا ثم رددنا لكم الكرة عليهم وامددناكم وامددناكم باموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا حسنت لفظ فوك امين باركت كل سو جزاك الله خيرا اسال الله ان يديم خيرك ونحن نديك ونشكرك امين نرضى هنا قبلها أن أقول مسألة أم أنا استقول إحدى الأممات جمعة المال نعم عليه زكاة المال إذا بلغ نصابه حالة للحول توفر الشيطان واجبت الزكاة الأخ دخل أحد الإخوة في الجمعية وحينها جاء دوره ليقبض قال له أحد التجار هو مشارك معهم في هذه الجمعية أقبض, اقبض مكانك لأني محتاج للمال أشغل هذا الشهر وأعطيك ربحك وتقبض أنت مكان الشهر القادم فما حكم ذلك إذا, إذا قال له أشغله هذا العام أو هذا الشهر ولك الربح وعليك الخسارة صح ذلك وإلا فلا جوز وإياكم أحسى الله عليكم هنا في قولي جل في موسى الكتاب ولعناه هدى لبني إسرائيل نتعينا تفسير هذه نعم سبحانه نعم سبحانه نعم سبحانه لا خلم لا الصوت موجود قال وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولا تعلمن علوا كبيرا قال وقضينا الى بني اسرائيل وقلنا الايات بيسرها كانت على بني إسرائيل ان تتحقق اولا النبي صلى الله عليه وسلم وبان بكرامته ومكانته وانه صلى بهم عندما حينما اسرى به ثم ارجى به وتعلمون ان موسى عليه السلام بكى لما ورد النبي صلى الله عليه وسلم به الى اعلى ولما سئل عن ذلك قال علم ان غلام سياتي بعده مت تدخل اكثر من امته الجنة. قال الله جل الجل حال بني إسرائيل فسيامها وأنها الصورة باسمهم صميت بهم قال وقضينا إلى بني إسرائيل قضينا يعني قضينا عليهم هنا إلى بمعنى على كما أننا لم تأتي بمعنى على كما قال الله جل في قول كما قال الشفعيل في قول الله جل الجلwl إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها قال الإمام الشفعيل لا هنا بمعنى عليها إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها يعني فعليها هنا في قولنا على قضين إلى بني اسرائيل وقضين على بني اسرائيل اوجبنا قضينا كتبنا نعم فرضنا وهنا يعني قضى واوجب هذا على الشرع لا على القضي. على هذا على الشرع ولذلك هم لم يئتمروا بهذا الامر كما قلنا بان الاراده الوده كونيه او شرعيه القضاء قضاء كوني قضاء شرعي المساله في هذا الباب التفيق فيها بين الكوني والشرعي قلنا ونذكر إخوة جميعا بأن لها ضوابط تبين لك الفوارق ضوابط هنا تبين لك الفوارق من الضوابط أن الكون لابد أن يقع حتما لا رد له بحامنا الأحوال والثاني هو أنه يقع فيما يحب وما لا يحب والمعنى يكون عموما ويكون واقعا لا محال وأما الشرعي فإنه يقع في الخصوص لا في العموم في الخصوص ما أحب الله جل في علاه لا في العموم وأيضا قد يقع وقد لا يقع ففي قولي وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدون في الأرض مرتين ولا تعلن علوا كبيرا هذا القضاء قضاء كوني هذا القضاء قضاء كوني أحد يمكن أن يقول لي لماذا هذا القضاء قضاء كوني انا أتيتكم بـ بـ بـ بـ بالتوصيف فأتوني أنتم بالتعليل لماذا هذا القضاء كوني قال وقضينا الى بني اسرائيل في الكتاب لا تفسدونا في الارض مرتين ولا تعلوا علوا كبيرا قلت هذا قضاء قضاء كوني نعم ممتاز الكوني والمشيئه هذا صحيح والشرعي هو المحبه لكن أنا اريد الآن وصفت انا الآن وقضينا لبني اسرائيل في الكتاب لا تفسدونا في الارض مرتين اريد منكم بعد التوصيف التعليل التوجيه لما نعم الله أكبر ممتاز السريف لأنه يقع فيما لا يحب الله لفعله إن الله لا يحب الفساد ممتاز هذا هو <تصفيق> نعم يا منتازة الكريمة أنه هو ذا صحيح أنه, أنه فيما يحبه ما لا يحب والفساد لا يحبه الله دعني فعلاء نعم هو في الكون منتازين إذا نازل قضاء كومي قال وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لا إله إلا الله الا قضينا الى بني في الكتاب لتفسدوا في الارض مرتين الكلام هنا على بني اسرائيل قضينا الى بني اسرائيل في الكتاب والكتاب المقصود هنا التورات وقضينا الى بني اسرائيل في الكتاب لتفسدوا في الارض مرتين ولا تعلوا لنا علوا كبيرة. وقد كان فوقع والفساد كان من ظاهرا ولان ظهر العلا قضى عليهم ذلك قالوا لا في الارض والمقصود بالارض هنا هي ارض مصر افسدوا فيها فسادا عظيما بما عاثوا في الارض فسادا قال لا تفسدوا لنا في الارض مرتين بالمعاصي والمخالفات وانكم لا تعملون بأمر الله دلا في علا وتغترفون الاثام المعاصي والجرم الذي وقعوا فيه هو قتل الانبياء فاولئك افسدوا فسادا عظيما جدا بأنهم قد قتلوا, قتلوا أنبياء الله للفعلان هم قتلت الأنبياء يعني هم قتلوا زكريا وقتلوا يحيى وقتلوا يميها الآخر وهم مكتوبون عند ربهم بأنهم قتلوا إيسى عليه السلام مع أنهم ما قتلوا وما صربوا ولكن شبها لهم وكما قال الله جلال جل فعلان وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك من وما قتلوه يقينه ومع ذلك هم عند الله جلال جل فعلان قتلت إيسى لأنهم عزموا على ذلك والذي منعهم الله جل في ما منعهم من جراء قال النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى للملك عندما قال من هم بمساية فلم يعملها فاكتبوها له حسنة قال ما تركها إلا من جراء فهي كتبت حسنة لذلك منعهم الله جل في علاء بقدرته قال ومكر ومكر الله والله, والله خير الماكرين إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورفيعك إلي ومطهرك من الذين كفروا وجعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة فقد أفسادوا بأنهم قتلوا زكريا هم قتلوا زكريا بأكثر من حال يعني بعض المفسرين يقولون أنهم قتلوا زكريا لأنهم اتهموه بمريم عليها رضوان النادر لفعلها ففر منهم ففتحت شجرة نفسها لهم فدخل فيها لكن الشيطان دلهم عليه فقتلوه وقتلوا يحيى وك... واختلفوا بسبب قتل يحيى والسبب الرئيس كما قال ابن كثير بأن سبب قتل يحيى أن الملك أراد أن يتزوج مرأة أخيه وقيل ابنته وقيلت ابنت أخيه فقال لا يحل ويحرم فحسدوا حقدوا عليه فألبوا عليه الملك الملك فقتله يقال بأن دم يحيى وهذا كله لا ليس ليس فيه أسانيد ثابتة في هذا الباب لكنهم قتلوا, قتلوا هم قتلوا في الأنبياء فالغرض المقصود قال الله جلت وقضينا إلى بني إسرائيلة اتو بسيدنا في الارض مرتين ولا تعلوا لنا علوا كبيرا لا تعظم... لا, تطع... لا تعلوا لنا علوا كبيرا هذا تام بالكبر آه. أه يعني انت لما هتخلص هنتغدى انا قاعد منتظر اتكلم مع بعض انت بتتكلم ما تسمعش كده لا فين انت عايز فين بس بس هو بعد من نص بس من هنا ما عاوزها 10 ونص بعد 10 ونص احنا هنخلص واحده انت عامل فاضي يا الله تعالى يا حسن امشي شويه ما تلمش الفاضل دي طنقه ما نقعد ايه ده ربع ساعه قليل الدرس خدها نص دقيقه خدوا ربع ساعه يبقى الطالب ما ده مش انا نخلص وانا في الوقت الفاضل قال الله تعالى: وقضينا الى <تصفيق> لا تفسدوا لنا جاي مش الغدا جهزوا معمول العصر عايزين نخلص <تصفيق> في الكتاب لا في الارض مرتين ولا تعلونا علوا كبيرا اي على اوامر ربكم وتتكبرون هذا حاله اعوذ بالله يعني يعني وانعاسوا في الارض فسادا لا يمكن أن يقرب مما يفعلونه بالتعاظم والتكبر على الله ربنا فعلا لا سيما انهم تكبروا على اوامر الله جل في علاه وقد وصفوا ربنا بالنقص ووصفوا انفسهم بالكمال قالوا نحن اغنياء والله فقير اعوذ بالله من غضب الله تعالى الله علما كبيرا قال الله جل في علاه ربنا قالوا ان الله فقير ونحن اغنياء سنكتب ما قالوا وقتلهم ابيا عندما استقرضهم الله جل في علاه ما يقرض له قرضا حسنا في القرد الحسن وطبعا مشهور جدا شرحه انا شرحته في سوره البقرة فلارجع اليه فهم قالوا ذلك قالوا قالوا بذلك انتقاصا استغفر الله وتعالى الله علوا كبيرا عن قول الظالمين وتعظموا على انبياء الله في علا وتكبروا وتجبروا وطغوا لذلك أنزل الله سامهم الله اشد الوان العذاب قال ولا تعلم وقال وقضى الى بني وقضين إلى بني في الكتاب الذي تفسدوننا في الأرض كتاب التوراه في الكتاب الذي تفسدوننا في الارض مرتين ولا تعلمن علوا علوا كبيرا وقد قال النبي الله عليه لا يدخل كان في قبره مثقال ذره من كبر وقال النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين قال الله تعالى الكبر ورداءه والعظمه ازاري فمن نزعني فيه فيهما عذبته وقال النبي صلى الله عليه وسلم بينما رجل يمشي يتبختر يعني كالطاووس متكبرا فخسف الله به الأرض فهو يتجلجل فيها الى يوم القيامه هو تجلجل فيها الى يوم القيامه فكل مادة الكبر حسماها الشرع فالكبر مهلك أي ما مهلك الكبر مهلكه ما مهلكه نسال الله العلاء ان يحفظنا ويحفظكم من الكبر وأن, وان يجعلنا من أهل التواضع كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اوحي لي ان تواضع فمن تواضع لله هكذا رفعه الله هكذا قالوا لا تعلنا علوا تعلن علو كبيرا فاذا جاء وعد اولىهما بعثنا عليكم عبادا لنا اولي باس شديد فداسوا خلال الديار وكان وعد وعدا وكان قال ولا تعلوا علوا كبيرا كما قلنا بقتل الانبياء وبالفساد في الارض وبقتل الربا وبشرب الخمر وببيع الخنازير وايضا مخادعه استغفر الله الله وهو فحرم الله عليهم او امرهم بتعظيم فقالوا الله جلت على وكانوا لهم ما لهم من الحيا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم قاتل الله اليهود حرم الله عليهم الشحوم فأذابوا وجملوا وأكلوا ثمن أذابوا ثم, أجا ثم, ثم جملوا ثم أكلوا ثمن في قوله فإذا جاء وعد أولهما يعني أولى المرتين بعثنا عليكم إبادا لنا اختلف العلماء في من بأسهم الله جل في أولا أنهم جلوت وجنوده أو أنهم بختنصر أو غير هؤلاء أو العمالقة فالصحيح والله تعالى أعلم أنه بختنصر فسامهم سوء العذاب فقتل منهم تقتيله, تقتيلة وملك الجدانيين أغار بحملاته على مصر وفتح القدس وأحرقها وأجلى بني إسرائيل إلى بابه انظرنا عندما تغى وبغى وتكبر أستغفر الله أستغفر الله فأعلم أن الله العالم لا يسلط عليكم من يهلككم أو لا يسلط على بني إسرائيل من يهلكهم إلا بعد التغيان والكبري وبعد أن عاجز في الأرض فسادا بعث الله عليه باختنصر فأبدهم فسامهم سوء العذاب قال بعثنا عليكم عبادا لنا شوف انظر عبادا لنا هم خلق من خلق الله جل فعلاء فإذا المسألة بيد الله المسألة بيد الله فكلما كان المرء مع ربه كلما كان الله جل فعلاء له وليس عليه وكلما تكبر وتجبر على أوامر ربه جل فعلاء كلما كان الله له بالمرصاد صلت الله عليه من لا يخاف ومن لا يرحمه الغرض والمقصود قال الله تعالى بعثنا عليكم عبادا لنا أري بأس شديد ووصفهم الله تعالى ببأس شديد وهذه معناها أنهم كانوا من الطغيان و... و... وأيضا الجبروت ومن القوة بمكان قال لا بعثنا عليكم عبادا لنا أري بأس شديد يعني عدد وقوة وعتاد وهذه قد بلغوا الشاء في مسألة التعاظم القوة عندهم بالعدد والعدة والعتاد معناها أنهم دهسوهم وأنهم قد يعني ساموهم شر العذاب نعم يا رب نعم يا رب الله مستعان قال أري بأس شديد فجاسوا خلال الديار فجاسوا خلال الديار اختلف فيه الأعلماء في تفسيره فقال بعضهم جاسوا خلال الديار يعني مشوا بين منازلهم بعد تقتلهم يعني وقال قال مجاهد فجاسوا من التجسس فجاسوا من التجسس يتجسسون اخبارهم ولم يكن قتل وقال الزجاج التفوا خلال الديار ينظرون الباقي احد لم يقتلوه والجوس طلب شيء باستقصاء طبعا اذا قال اذا قلنا هذا التفسير الثاني الذي قاله مجاهد فجاسوا خلال الديار دل على ان الجزاء التجسس يحرم بل هو كبير من الكبائر وقلنا صاحبه يبصق بهذا قال تجس وخلال خلال, خلال الديار والمعنى الثاني أنهم قتلوهم بين بيوتهم فجاسوا خلال الديار يعني أنهم أخرجوهم بين البيتات وأعدموهم وقتلوهم وكانت الدماء تسير وقيل في قول لاجل فعلاء عبادة لنا ولباس شديد فجاسوا خلال الديار يعني عاسوا وأفسدوا في الديار كما فعل التتار يعني ان أردت أن ترى حال اليهود حينما تغوا وبغوا وتكبروا وأغفلوا أوامر الله جل في علاه صلت الله عليه بغتنصر فأذابهم قتلا وسامهم سوء العدد لما اتباعد الخليفة العباسي وتباعدت الأمة الإسلامية عن دين الله وحربوا دين الله جل في علاه ونشروا البدع وماتوا السنن وتحكم في الوزارة هذا ابن العلقمي الرافضي الخبيث هو الذي أتى بالتطار شوف والله كسروا الإسلام في كل, في كل ما تملكوه أعوذ بالله ابن عرقمي السبب في دخوله هناك فدخل إلى العراق أحياها الله جل في علام وأمات الله أهل البدعة والضلالة من الرافض والخبثاء ومن الكفر فدخلوا فقتلوا كل من, من ببغداد ملايين والكتب أحرقت بأسرها فقتلوهم شر قتله وانظر كيف الله نافعله لما تمسك اهل مصر بالديانه وتمسكوا بالسنه وكان عليهم قطز ماذا حدث رد الله جل وعلا التتار بكيدهم لم ينالوا وبغيزهم لم ينالوا خير لم ينالوا خير فهنا الحق ان نقول فجاسخوا الدياري المعاني ثلاثه صحيحه تجسسوا اخبارهم وقتلوهم وجمعوهم وسفكوا دماءهم وعاثوا في الارض فسادا قال الله جل فيعلا فإذا جاء وعد أولهما بعثنا عليكم عبادا لنا ولبأس شديد فجأسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا لأنه, لأنه كوني ولأن الله جلال فعله من سننه الكونية هكذا ولذلك لما أنزل العقاب الوخيم والعذاب الأليم على قوم لوط طال قال وما هي من الظالمين ببعيد قال وما هي من الظالمين ببعيد قال ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وعناكم أكثر نفيع قال ثم رددنا لكم الكرة عليهم أثفرناكم بهم ومع ذلك pertence النجosity جعلت دولة لكم وجعل النصر لكم ورفع عنكم البأس الشديد ورفع عنكم الغمة قال ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وهذا حين قتل داود جلوت جلوت وجلوت كان جبارا ولو جيش عرمرا وكان الذين مروا مع طالوت كانوا قلة الذين لم يشربوا من النهر كانوا قلة فلما, فلما قابلوا جلوت وجنوده قالوا لا طاقة لنا اليوم بجلوت وجنوده قال الذين ظنون أنهم ملاقوا ربهم كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين فماذا حدث فأزموهم بإذن الله كانت الكر عليهم ولذلك تتعلم هذه السنن الكلونية وتلك الأيام نداولها بين الناس ولما حدث ما حدث في غزة أحد بالعصات لما عصوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد غفر الله لهم ولله الحمد منه كما قال الله جل, جل في علام قال ولما أصبتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا قل هو من عند قل هو من عند أنفسكم إن الله على كل شيء قدير قل هو من عند أنفسكم إن الله على كل شيء قدير فقال ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنينا وجعلناكم أكثر نفيرا وجعلناكم أكثر نفيرا هنا الآن داود قتل جالوت واتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء وقيل أن, أن تغيان باختنصر حمل رجل ضعيف رفع يديه ولذلك لابد الإنسان أن يخشى من رفعة الياب المجهولة فرفع يديه فدع عليه فقتله الله جل في أولاه وعاد ملكهم إليهم حتى غزوا ملك بابل وفتح الله عليهم الأمصار قال واجعلناكم النبي نفيرا إذن من الله عليهم بالنص عودة ومن عليهم الله بالتمكين وشف صدرهم بقتل أعدائهم بل وأكثر من, من ذريته وهذه دلالة واضحة جدا على أن الكسر في الإنجاب من مقصد الشريعة تناكح وتكسروا فإني مبهم بكم الأمم يوم القيامة قالوا جعلناكم أكثر نفيرا يعني أكثر عددا وأنصارا وغنا وهذه فيها دلالة واضحة جدا على فضل الله دل فعلاء على بني إسرائيل لعلهم يشكرون لعلهم يتوبون لكن هذه لنا أم مغضوب عليها فانظر ماذا حدث قابلوا نعم الله جاء الله بالكفر لما من الله عليهم عندما اتقى الصفان وقال أصحاب موسى إنا لمدركون قال كلا إن معي ربي سيهدين شوفوا انظر فلم قال الله تعالى في التو الحين قال فأفاء فاء فا السرعة فأوحينا إلى موسى أن نضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطوض العظيم لما أنجاهم الله تعالى بها ذي المعجزة الباهرة القاهرة قاموا فقالوا لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آله اللهم اغفر ورحمة الله وسعى ما تعالى فأنا كانت العز الأكرم نعم. نوقف عند هذه وهذا جحود من عائم الله جل, جل في فعلا لذلك ذكرهم الله بما حدث معهم من عائم الله عليهم علهم يتوبون إلى الله جل فعلا علهم يقرون بالنبي الذي وجدوه بنفس سماته وصفاته في التوراق وعلموا أنه هو هو كما قال الله الحوائي قال هو هو قال والله هو هو قال ما تفعل قال عدوته إلى يوم الدين سبحانه ربي العظيم الله ما دين في من هديته يا رحمة الرحمين الفوائد المصبتة نعم هذا صحيح نعم أبا الوليد صحيح الفرق من القضاء الكوني والقضاء الشرعي قول وقضينا على بني إسرائيل الفائدة الثانية إذا أراد الله شيئا هيئ له أسبابه طبعا وثقه الفضله من شايف الوقت الشيطاني ده مش كان مسيغات سنن الله الكونيه لا تتبدل ولا تتغير من مقاصد الشريعة كثرت الولد الفائدة التي تليها الأيام دولة ارجو ان تكون الفوائد وتريه نعم قبل ان ندخل على الحديث نرب يسهل علينا نعم اذا خمسه نعم. لو في اسئله تفضلوا حتى ندخل في السنه